يا الفاضل وعدي من الشارع سفره من الوادي اه سفره من الوادي اه انت يا تاج الفخر و الكرامة بسمك في ضلم والشهامات رأى أبو فاضل ولد في دي الندامات الثور الحارب يا ابن الإمامات حمرات الدنيا على جبحي على ما بالعاجة القوض بخوتك هالنشامات وترى قول بهنس قوي يا اليتامى في ظلام الليل خذ درب السلامه بخاف من العاتى ويا المهله وانا لازم شافعك يا بالظلام روح يا عباس والدغر التاسمان تحفظك يا حافظك جيش ونظامك واذكر فكرة ضيعة واذكر فكرة ضيعة رابل فاضل وعدك هم الشريعة عيونا حوت الدجمل حكيا واش اقول لامي وبن الحنفيا مو اللي من قلب حادر هديات لك يا سيف المصطفى روح الزكية انا عباس اللي ترحبني المانية في دوالة رابك أنا وآمر علي شنهو تسوى الدنيا يا باقي الباقية من على صدرك تدوس العواجية كدا نوعين وعد في غاضرية أمر شاهد على وعدي أخي هلها باشر تجتمع أجناد وميايا بالقيامة تحجي عن عزم البارية أمرك واجبني طيعة أمرك واجبني طيعة تاي بالشارع من وادي عا تفل من وادي هل حجي مثل السهم صعب العاقله خاف تشيل الله قضعنا يشيل ده تو من اللحنه نحيله لا يا ابو فاضل يا راس الفاضل انت تدري بعالي ما عند حيله والعساكر يا واس سدت سبيله باشر انظر جثة جديلة وانيمت بعد الخدر امشي بهزلة ياو على خداي السلام عشاء عساد الماجد تركع دليلة ترجعني بس اروي غليل في في ما في مثيل امري الشاعر سلمان الكرناني